All of you are on the head of their Lord, and all of you are the victorious ones. Indeed,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 هلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا عَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِئُونَ اللَّهُ يَستَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى فما ربحت جارتهم فما ربحت جارتهم وما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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء وأنزل من السماء ما أنفأخرجه من الثمرات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 فَأْتُوا بِصُورَةٍ من مثله وادعوا شُهَدَاءَكُمْ, وادعوا شهداءكم من شُهَدَاءَكُمْ الله دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صادقين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 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 ما الله بِهِ أَيُّ صَلَوَى فِي الْأَرْضِ أُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكنتم أَمْوَاتًا فأحياكم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 ألم أنبأهم بأسمائهم؟ قال ألم أقل لكم؟ قال ألم لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم.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 فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُ دَلْفَمَنْتَبِعَهُ فمن تبع هدايا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فَلَا هم يحزنون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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بنا أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُ الْبَابَ صُجَدًا وَقُلُوا وَقُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم واضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربهم ولا خوف عليهم وَلَا عليهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم, خذوا ما آتيناكم بقوة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 قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أَوَلَا لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظنون فويل فَوَيْلٌ يكتبون يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا من عند الله اللَّهِ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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ that Allah will be released from the sake of his on those who will be released from his enemies so they will be released with a أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه, ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا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 ولمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُنَّ بَذَفَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينَ بَذَفَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورِهِ كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّهُمْ عَذَابٌ مِنْ عَذَابٍ الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون، وَهُمْ يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم.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 ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولا اتبعت اهواءهم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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلْنَاسِ وَأَمْنَ وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرًا اطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ضريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا واتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 قل اتوحدوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أأنت تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادته عنده من الله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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نَرَى تَقَلُّبَ وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 إن الذين يبتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري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 وَبَسَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 روة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّونَ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 وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اطْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْفَرُونَ زَلَّلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 نَوَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأات الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 أصين جنافا أو إثم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 كُم مريضاً أو على سفرٍ فعِدةٌ من أيامٍ أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً فهو خير الله. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَهَا تِمْمَنَ الْهُدَاء وَالْفُرْقَانِ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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَعْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 فَإِذَا أَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ ثم أَفِيضُ من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ادخلوا في السلم كاف فَتَمْ وَلا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا, فاعلموا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 هَذَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم؟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 فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ أَرِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُونَهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ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 لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم ربص أربعة أشهر فإن فاوف فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا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 ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اِن قَلَّ قَهَ فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا اِن يَتَرجَعَا اِن ظَنَّا ان يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُجُوهَا وَأَذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْزُكُم بِهَا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا فَلَا تَعْدُلُوهُمَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَى طَوْبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَغُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرق طٌ به من خطبه النساء او اكنما تم في افسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولا كن لا وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وقلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَطْتُمْ إلَّا إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِظَالِمٍ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُ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 وقال لهم نبيهم إن عاية ملكه أياتكم الطابوت التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى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 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن شَيْءٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 وَلَاو شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِي ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 إِذْ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قال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 فآتاهم الله مئات عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قَالَ مَنْ لَبِثَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ فَمَا انْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْلِ الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحصِّبُهم الجاهل أضنياً من التعف في تعريفهم تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هارس الله وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون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 فَمَا جَاءُهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَنتَهَافَ مَا مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما دق يمن الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله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 وَإِن كَانَ ذُو عُصْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ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 وَالْيَقْتُوَب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَالْيَقْتُوَب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَقْتُوَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ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 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْ يُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 and forgive us and forgive us and forgive us You are the Lord, so we will be to